أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين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 وجعلنا لكم فيها معايش وملستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلو وأرسل الرّياح لواقح فأنزل فأنزل من السماء ما أنف وَمَا وما أنتم وما أنتم له بخازنين وإننا لنحن نحيي ونموت ونحن الورثون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 قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم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 قال رب بما أوعيتني لا زينا لهم في الأرض ولا أغوين لهم ولا أغوين لهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 منهم جزء مقسون ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أن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 إلا مرأتهم قد عنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم فالجئناك بما كانوا فيه يمتغون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم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 قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إن نهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وامطرنا وامطرنا عليهم حجارة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 فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الزاعة لآدية فاصفح الصفح الجميل إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم لَا تمدن لعينيك إلى ما مت عن به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخف جناحك للمؤمنين وقل إني أنا كَمَا انزَلَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ